يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الأرض إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا يدتك بروح القدس في المهد وكهلا تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطين وإِذْ تَخْلُقُ مِنْ الطِّينِ كَهِيَأَةٍ طَيِّرٍ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ لَكْ مَهَّ وَلَدُ بِإِذْنِي وتبرء لك ما ولبرص بإذني وإلَّا تخرج الموثاب إذني وإلَّا كفّت بني إسرائيل عنك وإلَّا بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْكَ إذْ جَئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَثَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَثَرُوا مِنْهُمْ ذا الا سحر مبين وإذا رويت الى الحوارين انا من بي و برسولي قالوا بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السر ثَمَّائِي قَالَا تَقُ اللهَ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ وَإِن نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ نا قلوبنا ونعلم أن قد صدقتما ونكون عليها من الشهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وأرزقنا وأنت خير وازقين